ز ا ك م الله خ ي ر ا و وسلموضو ليكم ا ل ش ا ل ث ا ن ي م ن ا ل س ؤ ا ل ش ي خ ن ا س ا ئ ل آ خ ر ز ي د ت أ ك ي د ا على ا ل سؤال ا ل أ و ل و يقول هل ي ج و ز ا ل ت ع ا م ل مع ا ل ج ز بين ي ف ي أ م و ر الدنيا ك ا ل ت ج ا ر ة حيث إ ن ب ع ض ا ل شباب يفعل ذلك ويقول أ ن ا لا أ ت ع ا م ل معهم إ ل ا في امور ل أ ا ل د ن ي و ي ة ه ذ ا ا ل ح ق ي ق ة مباشر ا ل ى ا ل ا د بابا بارشا ام جوابا ف إ ن د ي ق د ن ي ت ه أقول ان استطعتم أ ن تباعدوا ا ل م ف ت ج ح فلا تشاركوهم في أ ي نشاط ديني أ و دنيوي ف ف ع ل أ م ا ا ل ن ش ا ط الديني ويسمونه النشاط ا ل د ع و ة ا ل د ع و ة فلا تمكنوهم فلا تعينوهم على بناء مساجد تنشر من خلالها البدعه ولا على مدارس تنشر خلالها ل ب د ا ه ولا على طبع كتب تنشر فيها ا ل ب د ا ه أ ب د ا ً ل أ ن من أ ع ا ن ه م وهو يعلم حالهم ف إ ن ه مثلهم شاء أ م أ ب ى أ م ا ا ل أ م و ر ا ل د ن ي و ي ة فهذه عندما تحتاجون إ ل ى ذلك ويكون الرجل منكم محصنا ً تحسينا ً قويا ً في ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة و ت ح س ي ن ا قويا في ا ل س ن ة و ت ح س ي ن ا قويا في الحذر من البدع واحتاج ل ل ت ع ا م ل مع هؤلاء فلا مانع على أ ن يكون ذلك بقدر ا ل ح ا ج ة وليحذر من ا ل م خ ا ل ط ة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أ ح د ك م من يخالف ف ه ذ ا أ م ر خطير فكم من رجل جرفته ا ل أ م و ر ا ل د ن ي و ي ة حتى انسلخ و أ ص ب ح إ م ا عدو ل ل س ن ة و أ ه ل ه ا أ و ميت الغير ة ليس فيه ولا ولطها ف إ ذ ا أ ر د ت أ ن تتعامل معه ب أ ن تشغله عندك وتكن و أ ن ت المشرف و أ ن ت الناظر ع ل ي ه فهذا لا شك أ ن ه أ س ل م و ي ن احتجت أ ن تعمل معه هناك أ م و ر بليت بها في ا ل ت ج ا ر ة فاحتجت الى العمل معه فلتكن و معاملتك معه معامله معاملت د ن ي و ي ة فقط خذ دراهم واعطي يكون دراهم خذ هذا كذا هذا حسابه كذا وهذا حسابه كذا ولا تتوسع وتدخل معه حتى يجرك إ ل ى التعامل في الدين أ و النشاط الدعوي و إ ن استغنيتم ببعضكم يا معشر السلفيين فهذا أ س ل م لدينكم وعرضكم وهذا الذي نحرقكم عليه وندعوكم إ ل ي ه أ ح ب ما إ ل ي ن ا أ ن تستغنوا عن الحزبيين والحركيين وجميع اهل الفئه